وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلو وعن كانت الله توضيح الأحكام من بلوغ المرام بإجتنا حديث بنزاويك وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه، وأنا سأكرر ما يقوله محمد جيرتو باسي، شواذ إذا صلى الله عليه وسلم، وروى تندعى بكار هنا إذا وروى شواذ إذا خوشوشنيب صلى الله عليه وسلم، كتندى عبكار هنا، دفنني بياخبار صلى الله عليه وسلم، أجد زنيش بيشوش بعيق مود، أو دست بعض ذلك مود وروى لما خوشوشنيش. لكاتي غسل أواب يغبر صلى الله عليه وسلم صاعك تاوكو بينت مدى بكار دينا يصبح ذاين صاع تسندة مفردات الحديث الصاع مكيال معروف تمام دائما او مكيالاناش او وقت تسندبو عشابي او وقت داكين دون هذا. لك حسابي السابق، شكا استخدامي وراء الوشويه، مكيال معروف والمراد به الصاع النبوي. ويبلغ وزنه 480 من البر الجيد الجي وباللتر ثلاثة لترات، كادت 9 و 6 ذكاة لا بر، بر يعني اه، تسمي جنم. جنم وباللي <تصفيق> تري <تصفيق> اجبلتيش استعبين دقات السالتر يعني استعب قال مثقالك <متحدث> انا باص ما قلت بتسالق راهو ب 90 سنتا لقده و 300 شافيون ديكا بالضبط دقات لحلول السالتر المود بضم الميم مكيال المعروف اوش بي بي وانيا وهو <تصفيق> ربع <متحدث> الصاع تاريخ الشصاعة ويجمع على أمداد ومدد ومقداره سبعماه وخمسما ميل. ميل كان إلى خمسة أمداد يعني الصاع كاحتمالة زيات اللي بيعلم ينثار قدر يعني, تار. يعني تار إلى خمسة أمداد. يعني يثار مدك مددكه تار مده؟ هر مدد تار ما يخذ من الحديث كان من يديه صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في الأمور حتى في الأشياء المتوفرة المبذولة إرشادا للناس وتوجيها لهم إلى عدم الإسراف في الأمور بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا هدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هو اقتصاد دائما ما حديثك ما نيه هاتسان دا, دا كما كمقصي لسنة بلعم دفتح سن لغيري دفن الاقتصاد جزء من ست واربعين جزء من النبوة اقتصاد بشرك لتسلوشوش بشي في أغامبلاها ياتي يعني ما هذا زي اقتصاد تنهى او اي دكتو اللمال والسامان دكتو بلها اقتصاد لا لا مشتك إنسان حتى دا عايشة رزائي قوائل السربي لو حديثي كالبأغمبلي جيل يبوه صلى الله عليه وسلم حد حديثي كالبخاري ومسلمة دفرمية خير الأعمال أدومها وإنقل باشتن کل داره و کم بی بسپرد آن بی کارت اقتصادی بکه دو انسان حتی اقتصادی رسولت کرد. اون سلطانه که پیغمبر گفتی فرمودی او نی دخی. امیدا او نی پی ربگی. شرطیزیم که می ربگی. زندی ماست کاتم. کارت انسان او نی او پی ل آو خود دزنشفشند مدت کمه. از قبل بالمقابل انسان حاولوا بده عدل أقول له بود أزلي خو بو الإنسان يا غسل كتب ما دور نبي نخير يكفي في المقابل لسنا بحرج فيه لسنا زاديات اللوجسمية لا كان يتوضأ بالمدة وهو مكيال المعروف بيقول له أزلي جالس بمدة فصلى أربعة أمدات ساعة تشار فالمده يكون ربع الصاع وقدر بالمعيار الحاضر ستماه وخمسين وعشرين غرامان كأورو دك هشتاتو بشبينز غرام وبالتريش ده كان تقريبا سيسا لك لترك عفصاتو بنزام مليلتين كان يقدسل بالصاع الى خمسة امداد فرامنا خوشتن بشبينز مدى بكار دينا يعني من الصاع الى الصاع والربع مع وفرة شعري صلى الله عليه وسلم وصلاح النبي صلى الله عليه وسلم من السهل أو بكاتن يعني, اللي يعني, وي. وي يعني <تصفيق> بي أو اللي تعلينا يعني بيجليت نيم لترىها شج ذوي بشج ذوي توانيتي أنا خوي بيشجتيها شج ذم يعني هذا تواني بدستي بتركي هرت صانك بالمؤمن بيعمر تضم إما أو بعك تبني أو بعند بكارينها كم زور ال يعني ليه كنا بيازن سبركما له بودادني أتل سبركما له بودادني أما خلك أناك ما أنا جب أواجه زيادة إيش خويسوش بلام ويل ويل خوينا كاتن بريجنب بسشترك آبي نبو دميه تانج تانج برد بيتن هموم تانج خلاص دكانون والله إيش دا بمانو ما يخوامش دميه هو طيب رابعا فضيلة الاقتصاد في الماء الوضوء وفي غيره اقتصاد إيزان دائمًا إش تكبرني أقل دزني أشجبي ولا غير دزني في ليس من هدي النبي أو لا يعني نكتية. صلى الله عليه وسلم إسراف كردينيش أو أن السنة معنى لا بس يعني سنة أما ما خوش النبي الله عليه وسلم لا بس الربيعاتي تبي الله عليه وسلم يحب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 فلا من إنسان أول دعوه النبي دكتور موافق السنة بي يعني بي خمسة بس ربع بس كمان لازم ما بس هني لو زيادة بيو تعود البيت حديثي بنزودو. عن عمره ناله عن عمري عن عمره لما ممنوع من الصفة عمره غير منصرف شاعر ده ليه ها وعن عمره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول فيسبغ فيسبغ فيسبغ الوضوء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 طبعاً أفضل مودي عمر جرايته ما منكم من دي بأسبغي بأسبغي دبتال دبتال ما دي دي هل يشج لأيوا من احد يتوضأ وداسني أسمع فيوس بقول وضوء يسبيق الأسبغهات يا فالماضقة يعني داس نور جزء جوان هالبغيري يعني نقل كل خايب كاتوا داس نور جزء جوان هالبغيري ثم يقول ثم مش ترتيب يعني دواي او أشهدو دعاء أو بك هذا فن بعجبي ليروا أنش خايب من ورديكار لقيت يا غني صلى الله عليه وسلم في رشتك ما عندك هذا دائما توحيدي للدلب دائما شهادي للدلب لما لو يويلي دعتو له مودة نور جزء كان شهادة نور لا يمكن أن يكون شهادتين <مت x3> أنه انسان لغير وحيا... ها... كلمة توحيدة فلا يمكن أن يكون أشهد طبعا للشهادة لا يمكن أن يكون لديك خطبات مثلنا لا يمكن أن يكون لديك هم أنه هو إنسان فقط لبقاء الشهادتين بلغم لو كانت نستغفره ونتوم إليه ونستهديه لو خبل اشهدو نشهدو نابطا لما ندوبو شاهد لو خذو نشهد لو باه نتاي نمدالي خذ نتاي لو خزني خذ نتاي لو الا شاهد لو, لو بس ونشهدو شعادة شعادة بس لو في ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله طبعا لا إله إلا الله نفي إثباته نفي أربابه وطواقيته آلهة ولو محبته إن تسليم إلى اخره وحده لا شريك له لا وحده لا شريك له خايب الورد قال هل شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شاهده لم صلى الله عليه وسلم بنده خواب الورد قال برام كلمه عبدو لهم كان ما عبد معنايا عبودية يعني ل ل لعبودية وهات نقدر نروح يعني عبد حربي اه ولا عبودية يعني او بري عبودية ورسوله في خم بدي خواشه وكلمة عبدش جورية لما بقول خم برس الله وخم لما بقول خيبر رب البرجاء ربنا سبحانه الذي أصلبى بعبده اقول لو كلمه جوره الروايه كلمه لفظه شيء كلمه ما بك علينا ورسوله الا أجل أوعاشي بلو إلا تربي فتح له أبواب الجنة ثمانية هل درجاي بهاش بده يدخلوا يدخلوا يدخلو لو من هالشئ بس من أيها أيها شاء له اللهم من لا كلامش عزيز يا بدر لا عزيز اللهم شو واروا لو التوابين خدوا لا طبعا ديت تواب تواب لسه وصي فعال صيغة مبالغة بينزل فعال فعول فعيل مفعال فعل بينزل لقيت تواب لسه وصي فعال يعني تواب يعني زوزو دكتور لا خايف من ورد قال إنسان أو إنسانة زودو تقول بعيد كتر هداك وساعات توبة خوات توبة لو إنسان أوله بيعبقره بردوان لي الله عز وجل من التوابين، نحن من التائبين. كردوال الله التوابين وجعلني من المتطهرين لا بخشانشهم دابني. ده نزاع اللي تجاوز طبعا الصحيحه، الصحيح المسلمين بيجن أكهة اللي كولينو الشيء على الشنيه أو زيادة تلمذيش قصيرة سلفي اطرافه ولا يصلح فيها شيءٌ كما ضعفها أحمت شاكر شيخ شغامت شاكر ده لا تلاو زيادة ضعيفة. بلان او فرموده شواهد يعني تتحصل من وما رواه البزار والطبراني في الاوسط من حديث ذوبان وابن ماجه من حديث انس والحاكم في المستدرك من حديث ابي سعيد ولا شاهد اخرى ولذا اثبته المبارك فوري والالباني يعني ثابت يعني يتحصل لغيره حصله يعني لذاته لغيره بل عمو بيجي صحيح ضعيف لا لا لا محدثين اه اهم فوري هم الشيخ مبارك هم الحديث ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ما كان فيها يعني ليس منكم ما منكم يعني ليس منكم ا كدمنافيه او حجازيه وعامله عملي خويتكاتين. كعملي يعني اسم خواله طالما انما المؤمنون اخوه لكانوا كافيه إيجونية. يعني ما من زاليا مثل ما يفعل الله ما بيفعل المضارعاته عامله اسم عندما لا يمكن أن يكون ذلك الزملة إسميه دائماً لن يكون ذلك الزملة إسميه أو إدكا تبدأ لأنه عمل إخوة إدكا أو إيش بشير تشي خبرك وبيش إسمك إينك تبيته أو إيش نبيتن وهلوها لا أعجب إش ألف لامينات تبيتن إسمك أوك ألف لامي رسل نبيتن إسمها أحد يعني ما أحد يتوضع ها؟ يعني منكم من الله أصلاك ما أحد بس من يديم من لبعوة تبعيضيكي يعني هل يقلق ايوه أي من إلاده أحد اسم من أحد أحدون أحد اسم من ما اسم على ما يرفع به وخبرها هو منكات بلا عندك ثانية تقدر بيك تبعي يضي يعني هذي يجلئيها بلى ما قبل زايدة أو وقت اللي مو دائما زايدة لمو توكيدا كزايدة مو بلى ما وقتي مزور يعني بخل أحد بس بخوي أحدون دبوالوه منك منك رفع كذي تجار وهو اسم والفاء في يسب يسبغ يعني فيسبغ بمعنى ثم كذلك فيسبغ يعني ثم يسبغ فليست الفاء هنا للترتيب أو لم ترتيب نية بإسباغ الوضوء وليس بمتاخر حتى يعطف بالفاء لم ترتيب نية أو يبكوا وعلى الدولية كسرنا ولذا فقد صار معنى الفاء هو معنى ثم المفيد لبيان المرتبة لون كندي مرتبة كيا زور مهيم مجرينگ أغلت عليبي فيُسمِّيهُ الإسباغ والإتمام يعني جواني جزير جوان والإكمال وإيصال الماء إلى مغابن الأعضاء جاء عندني أول أبوهم كان كلام عن إلا, إلا استثناء من النفي وهي في أول الكلام للحصر لموسي حصر اش فُتِحَت بالتخفيف والتجديد أزيل اغلاق الواو والتجديد مبالغه من الا فُتِحَت اها ترى فُتِحَت بهذي هاتيها بتخفيف اجاتيها وتجديد يساتيها اها بالتخفيف والتجديد ازيل اغلاق الواو يعني كفالونيه والتجديد مبالغة في فتح أبواب الجنة التجديد يعني بمبالغة يعني درجاي درجاي درجاي بعشرة هم يواعي بب ب بتأكيد الجنة ماذا الجنة تدل على السر والاخفاء لو يا شباب جن بعذندة يقولي أم كلية عذندة ما خلي عذنوك يا أم كلية أم كلية أم كلية عذندة لو بعذندة لأني بستأذنني يراكم هو من حيث لا ترونهم فأنت بيني بس ما نعم بيني لا يدجمني أشكلا والمراد بالجنة هنا دار النعيم في الاخره جنة دار النعيم هذه الابواب جاءت مبينه في بعض احاديث لان حديث حديث الترمذي ففي الصحيحين باب الصلاه وباب الجهاد وباب الصيام وباب الصدقه وجاء مسلم بن احمد وغيره باب الكاظمين الغير باب المتوكلين وباب الذكر وباب التوبه وسياتي تكميل البحث انا في كلام عن لا الحديث إن ان شاء الله تعالى التوابين التوبه الاعتراف بالذنب انسان هل قلنا على شكرت الذي غمر صلى الله عليه وسلم كان عندما عاشب رسل الله يغمر ذكاء عبد الله يقر جدعان كابلا الجاهلية كان بلا جملة كان يطعم الطعام ويقري الضيف ويق ويعطي المعدوم آية أوان هل لا ينفعه يا رسول الله خير هذا فقير نبو يا المتفقين ده أي شيء شي خرج على قرد خرج ذي ده خل شيء آية أوان هموي دستي وسدي تيم دارينا اوانا أو أوان سني دقيني أنا الحديث هذا صحيح مسلمي ما تيغمى كلا يا عائشة لم يقل يوما رب غفر لي خطيئة يوم الدين عن باوري بقيامات نبوة لم يقل لي لو يقول يوما رب غفر لي خطيئة يوم الدين باوري بروزشقيامات نية اسا كان مسلمانين قناعش ذكاء إنسان لساني gunaه كذيه لقائه جورو تقبل تبارتو دهيره لقائه بردكار كباري باقيامات يا باله أويان تبغون ت يعني وازينان يعني هلسان هذا يقلع الطائرة تاركاستا يعني لقناعكي وازي هنا والعزم على أن لا يعاول الإنسان مقتربه من الذنوب ورواه وموه الشرطة كانت فيه عزيمة الشيابيتل لست نقرانوي زالت كنقراتوسل أو قناعي باشاوي الشيطان بيكر ديا فهي الرجوع عن الذنوب والعيوب إلى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 او گلاد است. وارو هاوشیه نانه که گناهی لیکر دیا با پیداستی. تو دنبی فلان زی گناه حشکر دیا. تن زند استو فلان زی. شیطان دیشب با واسیه او زی گناهی بارا. اگر تو باشید کردی پس آشپزاید زی. لفلان زیم کرد. وای لیه دکاه انسان که یه اکاتم. بلامنگر. به چه دستور؟ دیگه نمی‌با. نه. او کابلی است کسی کشکش کش کش. نه تو نکشی کش. ای بنی بيغمر ت في المو دهوني في تحول عن مكان الذي فيه الغفلة أتقول أشوفين أشجبوها اللي جوناع أهل الفاس نفوسوكن زي أو بينا من بينا برو من وهذه الصيغة, الصيغه تفعل تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة لم يكن أسهل هم لابوا مبالغيه هم لابوا نسبيه قرانه بال وهي هنا محتملة للامرين لأنه كانت احتمالي أخرى وشيه واردة وهذه اي اجعلني من ذوي التوبة يعني خداها نسبي من بدى بال أهلي توبة <تصفيق> نسبي من بدى بال أهلي توبة هذا هو اختبوه نسبة وأن أكون من كثيري التوبة وعم لكي زور توبة يبقى والوافه تكون للمبالغة انت شويه باللغه مبالغه شاشك معنيو شحال صحيحه المتطهرين يعني بالخلاص من تبعات الذنوب يعني باغو باغراغرتن لا وكان وكاني غناح او باشما وكاني غناحك بيشلك ديتو خد الخلاصتهم غيو لم اللع ومن التلوث بالسيئات واروا لته بيزبون بغناح لا دي تلوثي كرديا يعني بيزبو يعني بيس بونيش وبيجي بارز اخويا ما بارز لا تلوث لا بيس بون بغناه تاوان او كده ني يعني ما بارز ليش التواب من اسماء الله الحسنى التواب جناي اخويا اسماء اخويا الوردجارس اغامل لي توقيفيه هر ناوك هر ناوك. اجل اقلب كتابه للسنة او مانديا او حاليتي إمامي أبو داود تلمذيش كانو تنونا وكيش مارديا او يعان هو الأحد والواحد والفرد والصمت حفتاو دينا يخواي قولي دينا إن شاء الله تعالى هل او كانت إن شاء الله تعالى كين أنه الموفق للتوبة. كذلك تواب أخوالي برورد قال يعني أخوالي قال الرئيم إذا انظرت لبوت لبو التوبة القابل لها قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا التوبة يعني أنكت له يعني كيف؟ توفيق يعني ده توفيق يعني ده لو التوبة كان يعني يوفقهم للتوبة وأنا التواب أمن تواب يعني أني قابل للتوبة اني عليهم ما يؤخذ من الحديث اويلو حديثي ولا جنيت اك فضيله الوضوء وما يعود به على صاحبه من الثواب الجزيل فضيلة دزنيش كوا سنل زبا داشتي هي برامر كان باويب زين ابن عمر رزهي اخوي السربي لزياني اخوي همو دار دزنيجي دش شلون بون رقام ناخذ سنته لو موجوده اللي بهم من جديد أسلال الله بلعن يقدر أن بيغمبر صلى الله عليه وسلم لنجيس بيعني تنجي إشاي بيقدر نجي كرت بيغمبر إبام عمر قاله يا رسول الله يعني متعجبا يعني صندوقي بيغمبر قاله بيغمبر قاله عمدا فعلته يا عمر أبعن قصدهم كرت بيغم كسانك نيه بلعن أول وعن قصد دوهم مشروعيته إسباغ الوضوء يعني تسا درستي او اي كواء انسان بزعاني درستي شعال بقري و اتمامي بلوخستاني نبيتن و يحصل به من الاجر العظيم و بعد السناني باراشتة شيزدور باراشتة شي غورة سيم فضل هذا الذكر الجليل فضل, فضل ايتي او الذكر غوريه و انه سبب السعادة الابديه دبت هو كارك لبضل خوشي دنياي دنياي ابدي وهو مستحب باجماع العلماء هنا وعلماء كان مدى السنة كأو دعا يبخني وبعد الفراغ من الغسل والتيمم حتى اللي بقاش خوششتل يعني اللي بقاش تأمم لأنه طهالة فسن في الذكر حتى اللي دوشتش هارش شكما يدرس تعلم أن إسباغ الوضوء بجوان هل قرت لي والاتيان بعده بي هذا الذكر وغورتني أو يا أو ذكره أو ورده من أقوى الأسباب غورترين هو كان لبوسونا بهشت. بينظم إثبات البعض والجزاء بعد الموت يعني زندبونة و 15 لدوايمردن إثبات دكتور بلجيا. ششم إثبات وجود الجنة. إثبات دكاترة البلجيا لصريحة لسبوني بهاش وهاش در در در وهاش درجاشيها درج درج درج والتخير من الدخول من ابوابها واروا بكيف يقودها الجابنا قال بندست يقودها لكم درجال تبغوا بسيجور جوني لماشة لصاحب العمل الفاضل نبغوا خذك كدالي تسألني هديهم كساندنا والله كدالي ما كنا نستيفاشدي لا غير وانية من ظاهره وباطنه أوير دا نو دلوي هورش وفاجر سابعا حفظا تفتيح أبواب الجنة لصاحب هذه المنزلة يحمله على الأمرين كل نو هرهاش درجاي بهاش درجاي كان يباهش دو احتمال هرذاكدي يا كم تيسير الوصول وتسهيل سبل الخير إلى تلك الأبواب أوجبها بعسانيك قيشن أوياك وتصير السبل الخير والوا أسان كدني كان خير كرجع خير أسانة كذات أنا يخايل لسه اللي ما خوش دبيت بمعنى أن الله تعالى يهيئ له أسباب وأسباب وأعمال صالحة خايل برودكار هشتئ كدا لي تاعك لوي مهيأ دكاتم لوي بلو باشتي التي تبلغ تبلغه هذه الأبواب او درجات زي ما ديجي ديجي تعالى والذين جاءوا بإنا لناهدية نوم سبلنا أواني زيادة أكثر أواني تكشانة تكشانش باموالها زيادة هذي يكح لبيانه إما زيادة بك باموش شواذة لناهدية نوم سبلنا كان يخمن اللي بوأصان ثانيا معنى فوتي بكام يا أبو أي سنفتح يوم القيامة وادرّج قيامه ذلِك إذا كانوا نجلس الدنيا فوضع الماضي موضع المستقبل بقول برابر دون هذي بلام قصدي شو مستقبله لبرتسة. يعني كانوا اشتكي او أو عندما تأكيد يشكو الله رب ردوه يعني يعني هو ارتحر كانوا هم باش تاعدو هم وهو ضرب من التعبير البلاغي يجلب بلاغة بق أتى أمر الله ولا تستعجله أتى أمر الله يعني يخو كامنات يخو كامنات بس لي ثامنا مطابقة هذا الذكر مكمل لطهارة الوضوء او ذكرة اشتيا تواكري دزنوية بعد ان طهر ظاهره بالوضوء باشاوي ظاهره كيخوي فدزنوية شكية باكرده روالاتكي خوي باكرده بزنوية شكية طهر باطله بعقل التوحيد او ناخي نا نا نا نا نا خوشي باقرى قربة توحيده بكلم بوشيء اخلاص التي اشرف الكلمات باشت قولتين كلمية نويم كلمة التوحيد هي مجموع شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله كلمة التوحيد هي جيك لا نية هم بني لا إله إلا الله ونوها بني محمد رسول الله لأي هذه شعن بيويتر نابيد دين زيادة الترمذي لاتنا في الحديث أو زيادة الترمذية يا هي منعيزة وشيني عقش حديثة كبير يعني معارضك بيابيد ويا زيادة المنسقة زيادة شثيقها فهي زيادة مقبولة فيكون الدعاء بطلب التوبة دي وتطهير الظاهر بالماء لو الدعاء كجد بي سبيت بداوى كردني توبة وبعقبونه وشبقاو وتطهير الباطن عن الأخلاق الرذيلة دابين ناقي خوي لهمور وشتخلاب كان بباريزي بحكاتوا والتطهر من دلس الذنوب وانوا بماشت بأكبونوي ملوف كيلة اللهم وقناه وطاوانا مناسب عند انتهاء التطهوري من الحدث الأصغري والأكبر زوزر مناسبة وقنزاوة لقل بأكبونوي سلا قتسكة سلا قولة سلا بخوششن سلا بمسرق الباطن ناخة درجية روالتا فكان ذكرهما جميعا هنا في غاية الملاسة. بكو هو دشان أو بر جنزا فهو من الأزحى المستحب في هذا الموطن. لو شنا دعائي سنة. وقال الطيبي كشريخارية قول الشهادتين عقب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل من الشرك والرياء. ده قولين ياو دشادة. بالجيكا اشارتك لما أبستي لبو بباقر أكيرتلو إخلاصي من الشرك لشركك دول الرياء يعني شركلي أصغر بعد طهاره الاعضاء بروالت همو أن مكان ليش إنسان هم ل ااا قتسك هم خوي بير ولا يخفى حسنو ختم الباب بهذا الدعاء وانا اشتعرض ان التوكواه بزول بزولة او درجاء ختام فكرية سبت الدعاء يعني فموش تقاني وكريد نهايتك اي الدعاء يا اصدام قال ابن القيم كل حديث في اذكار الوضوء التي تقول والعامة عند كل عضو بلعة لا أصد لها هرفة المودية كهاتبيت درباري او ذكراني ذكرية الزنيش كوا اكد دد سراس الشوش اوابلي اكد تيسب الشوش اوابلي اكد ابي أو رازو بلا الله ما دخل هي اصله اساس دينيا او حديث عن كل سيدي والدوا تاك تاك لا هي هشت طبعا عضو بذعات لا أصلها وحديث ومختلفة المخزوبة مختلفة المخزوبة هذي كان شمودلوه هل بس بس بيا فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيا غمر ليش ولا علمه متى وخلش أغن كده ولا ثبت عنه غير هشت أستعبدنا غير السن فيك التسمية في أوله بسم الله على وهذا الذكر هذا الذكر بالآخره أو ذكر لك ولا نقل ولا نقل نقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمة الأربعة لك زمان وقال النووي الأذعية في أثناء الوضوء لا أصل لها إنهم نبيها أو دعاني لكاتيدز نويس هي الأصل ولم يذكرها المتقدمون والوارداني طاجي وقال ابن صلاح لم يصح فيه حديث ابن صلاح سأل ازودي ابن حجر العسقلاني ذكر الخيس حبير عن علي من طرق ضعيفه جدا يعني لا يستدل بها الإسلام الاسلام الوضوء عباده كالصلاه والصوم ذس نيوش هو فهو لا يعلم إلا من الشارع ناساندري الا على طرف خايب خايب في وكل ما لا يعلم الا من الشارع فهو عبادته هل شت ديغنوزاندري على طرف خايب يا خايب عبادته وقال وقرشي من أن البدعة هل يتجز اعتقادي وابو كابدعة قربة وطاعة نزك بنويا وعبادته ورجاء لابو خايب وجعلها من تمام الدين قدشي والله ولا توابي دينك فهو ظال ذم رايا خاب من باريس هل بل هندية كابلاك بدعة لك كابلاك بدعي اعتقادي بداية اعتقادي بع اللي ما نونا بيتل أنا بدعي اعتقادي بدعي اعتقادي ما لقينا قبيل بيني كابلا تزبي عشرين ولا وقت بياقمر بياقمر تزبي أي حالنا قرطيا بلان بدعي اعتقادي اعتقادي بكاتن أواننا كوا بدأي قدري. بدأي مرجئة بدعي خوارز أو بدعي كوا أو يدرس بينا لمسائل عقدي عقيدة كوا اذا ما يا كان بريال يعني دا قساني لغد رسول الله يعني لنا كتن نقدم يجيني بدعيجسكا بدعي جوره او بعنيل قدريه قدريه مرجئه خوارج الى اخيان معتزله او انا كما بدعي جوره هكردبي لا بعي جوره بتضل ختله بشكر مروي بدعش لو قلنا حكي ورقيه لا مروي بيدعاه كان دقيق بيتعيد كاتر ولا زانيجي باشكرك بلعمكده اذا غنى اشي هو دي بلعمكده و انا زني شاخش دكاني ضال لا سلام سلام مثلا اما النبي هو هو لك تضيب شنو؟ انا بحاول ببيع علم كذيب ببيع علم اخي ببيعنا زالون المولود قتلونا المولود يا كاتر مولود يا لكه بم بم مولودين ما بنسمي لينا هو ظال ومظلي بلا ظلم او امك او بجنيه او زايد لدينيه لا بتبي طب تبي بداعشي قتله هذا بتعي اعتقاده إيش او يعني أق أقعد قديم وبداع قديم بس ما قلت أو أنا كافنابن برام في عفوا هذا مظلل هو وياه هذا يخوي ب من وياه هذا أو, دين. بالله. أو بدأ يعتقد يا بيدر لا يعني التواب اسم من اسماء الله تعالى، وخالي وخالي ويسمى الإنسان أيضا بالتواب، وينساش بيد التواب، ولكن الاشتراك هو باللفظ فقط. بلان معناه وينيا يخوان يقول لك قال لي انساني انسان قوي خواش قويه انسانش قويه بلان اي خواي يقول لك هي انسان جزئيه ب... و... و... و... يعني يقول بر... كودي انسان دائما لو دايماً ما شاء الله وين التواب كخواي جوا يعني؟ قابل التوبة. قابل التوبة. قابل, التوبة. قابل, قابل التوبة. التواب كله إنسانية توبة كاره توبة كذا كذا. أه بس ما بس لللفظ فقهي بس لللفظ بس كتب سن, سن بلام المعنى. بس يعني طبعاً المعنى. قد خدنا المعنى قد قد سوي أما المعنى فالله تعالى وصف نفسه يأناه تواب. وصفنا استغواءك التوابه بقولي فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم يعني أنا الذي وفق عبادي للتوبة توفيق لو منهم لأن ووصف عباده بالتوبة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لو هي عقيدة هم هم لو هم بعضك يخايب البربر دكار إنسان بسمعنا لا كان، الله يحب التواب ويهحب المطهر، فوصفهم بكثرة الرجوع إلى الله، زور جرانو لخايب مما عسى أن يبدر منهم من الذنوب، كوا احتمالية واردة إنسان جناح ولكن بي ان الله يجب لفظ معنى هل ان معنى يا ان غير معنى اللفظ يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك شيء يكون لك ان يكون لك ان شيء لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان توبه العبد لله تعالى واجبه لقوله تعالى يا اي والذين آمنوا, امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه توبه بان ذلبه غايب الوردار واجبه بالدليل يا امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه وللتوبه النصوح شروط شرطيها امر أحد على ما وقع من الذنب لما لو احد حديثك دشمنا إمامي أحمد أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له حتى هذا تقصينا سيدنا ذكية ما نفتح سن لخيره الثاني الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسا به وخلصان خلصان لسوا جناحة أجراته لقلبه السام العزم على لا يعود إليه في المستقبل وأجاش إليه عزيمتي عظيمة بزعل شنجر ترسل أجناعي لدوارش سؤال الاخص... الاخلاص لله تعالى في التوبة دابين يدينا بخواه في التوبة نبي يقبل كذا من ده زاد ده ده رقده ده ده كذا يصير نزيم رقده الخامس أن يتوب قبل حضور الأجل بيجوا ومعاية مقدمات الموت بيجوي مقدمات الآن وقد عصي لكاتك الغرب السادس ان كان الحق الذي عليه لآدمين رده ردوه الي او استسمحه اجراته حقي من ديش لسلبو انسان انسان إنسانك له ذبي يانجر يان لبوجيرتو يان, يان جرداني اعزفك سبحانك اللهم بحمدك سبحان الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين